درسنا الخامس والأربعون في سلسلة دروسنا حول شرف أحاديث صحيح البخاري من خلال كتاب ابن حجر العسقلالين فرق الباري في صحيح البخاري وردنا الله عن الصحابه الذين نقلوا لنا علم وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في بداية هذا الدرس وفي مدى الجمعة الطيب وفي هذا المكان الطائب من بيوت الله نرفع أكفة الضرعات إلى العلي الخضير سبحانه عسى أن تكون كاعة من ساعات الإجابة الله مجعم جمعنا هذا موضع جمعا مرثوما وتفرقنا البعضي تفرقا معصوما لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما لا تدعنا في هذه الليله عظيمة ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا عثيرا إلا يسرته ولا قربا إلا أذبته ولا طالبا إلا نجحته ولا غاملا إلا هديت ولا شيطانا إلا طردته ولا صبرا ضيقا إلا شرحت ولا مقروبا إلا أزدت كرده ولا مغموما إلا كشبت غمه ولا منيورا إلا قضيت دينه ولا ميتا إلا رحمته ولا مغموما إلا نصرته ولا ظالما إلا هديته ولا مجاهدا في سبيلك إلا مطرته ولا مجيورا في الحق إلا فكت فيه ولا مأذورا في سبيلك إلا فكت أسرة ولا مجاهدا إلا مطرته اللهم ينقل الإسلام وأعز المسلمين اللهم من أراد المسلمين الله للهما توأفوا إليه اللهم جمع كلمة المسلمين على التوحيد يا رب العالمين اجعر قلوبنا على قلب أشقاء جندينا يا أكرم الأكرمين اللهم اتركوا اللهم اجعلنا الانس والميل اللهم اجعلنا فيك اخوه متقاعدين فيك متجالسين فيك متناصرين فيك متناصرين نحب بحبك من احببت ونعادي بعلاوتك من عاديت اللهم اجعلنا سلما لاوليائك واجعلنا حربا على اعدائك. اللهم يا ارحم الراحمين من اراد تمتن سوءا ترجد الله ومسوءه اليه. اللهم اكون مع في واخواننا في المسلة والمرزة. اللهم تثبت الله اللهم قلع عقلتنا. اللهم نرسلهم نفرا عزيزا مؤذرا. عليهم يا رب keusur kudatami dan jalan atal taksi akdamin Allahumma aslinya mahalada waqtuna al لا تبقى منهم أحدا. اللهم عليك وعليك بمن عاونوا يا رب العالمين. اللهم كن مع إخواننا في جرما وخيرا لكل بقاع الأرض المشرفة يا رب العالمين. اللهم كن مع الناس في فلسطين المشرفة. اللهم اغفرنا على اليوم واعطنا المسجد الأقصى وانصر الإسلام يا رب العالمين. في بغير الأرض واغفر لها. لا يقولون كل شيء كن حول حالنا إلى احسن حال. الله تطهر لتمعاتنا من النفاق والله ومن المنافقين الكراثين الله تطهر لتمعاتنا من العلمانين وقع الشرائية يا رب العالمين واجعلنا متناصرين فيك يا رب العالمين واجعل خرر أعمالنا قواتبنا وخير عيامنا لهم أن نلقى نعوذ بك من علم لا أنزع ومن عين لا تسمع ومن قلب لا رخشع ومن دعاء لا يسمع نسألك من الخوف كله ما علمنا منه وما لم نعلم نعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم افرش كرب المكرمين اللهم افرش كرب المكرمين سمع لكل عافي عيذ كل دال عشف كل بريد ارحب كل بريد انه كل خائف سبك في المسجودين وثقنا لما تحب وترضى يا رب العالمين على محمد وعلى ما عبد يديه إلى السماء إلا والسحى رب العباد تبحانه وتعالى أن يرد يدي العبد خائب سيدي إليه مرة أخرى فالله مجعل دعاءنا بستجابا عندك يا رب العالمين اليوم إن شاء الله ما رب العالمين كما توقفنا في الدرس الماضي عند غزوة أحج وبعضا من جريتنا بستجابة اليوم مع مفجمات لغزوة مهمة أريد في المقدمة أن أقول إن الحديث عن الغزوات حديث عن تاريخ الإسلام أولا ثم عن تثبيت العقيده لدينا ثانيا ثم من ضغط الغزوات نخرج جميعا بشعار أن كل غزوه من الغزوات عباره عن معلم من معالم التاريخ المسلم لكل المخلصين الصادقين المؤمنين إن الله ناصر دولاً. بامر يعني يجب ان يكون ايدي الوان ناخذ من كل غزوه لان شوف الارض كلها بمن فيها ومن عليها تعلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم جزيره العرب كلها بما فيها من موافقين ويهود ومشركين وكفار وحاسدين كل من تجمعوا لقلق وفضل من يقول لا اله الا الله وفي النهايه من بلغ اليهود والمشركون والمنافقون وحزب الشيطان انا المسلمون المرسلون حزب الرحمن اه حزب الرحمن هو الذي انتصر فليه يمكنه تثبيت للعقيده لان الظلام والامطال انا شخصيا لما عظمت الدنيا تماما من حولي ولم يبقى منها ولا فرشه أبرحت أن نفرج الله قريب يعني فلانا الدنيا اظلمت عليه وتعلمت الدنيا كل ربك يعمل أن نفرج الله أهل. لأن الصباح لا يشرق إلا بعد الليل الجاهزين ولأن الحبيب علمنا صلى الله عليه وسلم إن البلاء يتفعه الرخاء وان الرخاء يتفعه البلاء دائما الكثير لما يجيلك ابتناء يعرف ان بعد الابتلاجة سوف يكون يجي المرض. يجي لأس إليه المرض تعرف ان بعد المرض ايه ينفرحها ان شاء الله ويبدأ ويأتي الخفاة لكن لو أنت شعير الغلم تتوقع المرض في كله صح الله الإنسان يشعر أنه في المجتمع. كل طول يبطل بطل الأندة أهلك أو أهل مراتك أو أخواتك أو أريضك رفعي عليك أضايك وأنت إنسان مشابق مع الله صادق مع نفسك لكن يا الله الرسمية بتقول أنك مدال طالما أنك لست بمدال عند الله فاعلم أن نصر الله آه طالما أنك مع الله فقد كثبت كل شيء ولو تركت الخالق وذهبت إلى المخلوق فاعلم أنك فقدت كل شيء ولذلك شبنا الصحابة الجليل اللي كان بيحكي للتابعي وكنت سابع تبعثي عند رسول الله فمد الرسول يده وقال من يبايع فبدلنا أيدينا قال ألا تسألونا اتسألوا الأول عيانا تبايعون وأنا مبني بايعني كلكم تبايعون اتسألوا الأول شو سيدنا الحبيب وحباده للأمة وشوف فتك الصحابة يبايع يبايع قال تبايعونني على ان لا تشركوا بالله شيئا وان تبتلكم وحرقتم سيدي من ما يحلو. وعلى ان تقولوا الحق لا يخشى احدكم الله لما تلال وعلى ان لا يسألن احدكم شيئا الا من الله رفض ايسا جاء هل فكان الواحد منا يقع خطامنا قدري وهو فوقها سيقفز ليأخذه لكي لا يقلت بعجل رسول الله ال ال ال ال ال اللي الناس هو راجل فوقها. فوقها من يده ممكن يقوله انه ماشي ايه لوني. بس ايه؟ إلا الله عشانه ابو طفق وابو طفق لعمقه مع رقين الله. ظل لا كذا الصحابة. من اليقين الذي كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. لان اليقين بالثمرة اللي لاختها من قصة الغدوات. فالغدوة انا بتحكي لك في تفصيل المعركة ان في احنا تفضيل المحركه بالتبسيط لا ولكن انا باخد ايه معالق كده من الغضبه عشان تفكر تماما انه عند احتدام شيء الحق وذلك الباطل فلا بد ان ذلك الحق يضبط ان شاء الله ولو كان الحق قليلا او ما معوش الامكانيات او الاسباب الجديده او ان الباطل قوي او ان الباطل كثير او ان الباطل الغالب لا غالب هنا مرحله غالب الى مرحله عشان يحدث التمييز او التبسيط لذوقه يحصل الان لهم عليها الغربله الغرابيل لو واحد والله انواع انواع اللي في الغرابيل الغرابيل انواع في غربله عين واسعه كده كذا الشركه تنقص فاوزوا ينزل اي حد نقولوا بين لا ال المحاصيل والحداد التقييمات أو مش عارف ايه وبعدين ايه إيه تضيق العيون شوية عشان الحداد ان لما يتبع ما يوصل عشان يجيلك التقييم الزيرو لا اسمه غربان ما راح أنا يعني عشان يمنع مرور إيه خلاص كده يعني كده يكون حته قماش صماء فينزل منه الايه؟ النقل إيه النقيء انظر النقي تماما ولذلك دخل زياد بن عبد الله رضي الله عنه أحد الصحابه على أبو عاوية قال السلام عليك يا أبو عاوية قال مرحبا يا صحابي يا رسول الله قال مرحبا إذنك فأنت من نخاله أصحاب محمد أنت من البقية الباقيه فتغسم زياد وقال قال كان في اصحاب محمد المخالف ما كان فيه النخالة إنما النخالة كانت من بعدهم وفي غالرين لأن كان هم يعيش دقيقة عارفين وقالت نيني الوعد أنت من النخالة الباقي فإن لا فيه محمد وجنش الباطل لا بد من اقتصاد الجنش الحق رأنا في احد كيف ان المسلمين ظاهريا حادث لهم ايه؟ هزيمة ظاهريا بقبط على الكبير او شهادة حسيشان على الكبير وجارت النبي صلى الله عليه وسلم ودخول يعني اليلاز الى قلوب بعض من الصحابة عندنا اشريح ان النبي قبطتي ولكن بعد ان التفاق المسلمون برة اخرى وقلنا ان الله عز وجل ارهم كثير من الصحابة ان يعمل ثلاث حاجات اولا يبحثوا عن مكان رسول الله في المعركة في النوطة الأولى بعد الهجوة على الخضر بن بريد والنوطة الثانية ان يؤمنوا شعف رسول الله ان يرمز الباقي ثم بعد ذالث عليهم ان يحتموا بالجبل ليستطيع الجيش برة ثانية أن يعيد الآيات الكرة ثم رأينا كيف عصل الإيمان إلى درجة غريبة أن يصل المسلمون إلى المدينة ويبلغهم أن العودة الآيات يعيد العودة مرة ثاملة وليس مرجعش بكة لسه هو قريب من الآيات من المدينة على بعد سبعة كيلومتر، متر فأشيل أو بلغة المسلمون أن هذا الآيات يريد العودة مرة أخر يصنهض الجيس مرة أخرى ويقول لا يقاتل أو لا يخرج معنا إلا من قاتل معنا البارحة ووصل الأمر الضرافة ورائسة رضي الله عنه أن أقول بشأن المنخ من الإجراع الذي في, في أربعين طعنق في جسمه سأقول عمل فيه حمله على كتفه لينفذ وقية رسول الله وعن يلاقوها مريح موجرية, موجرية موجر يتحرك ليس على المريض حرق. فعنده رصة ومعندوش عنده. لكن لا سمعنا وقطعنا. خلا. وانا الرسول يقول خلا. وما كان مؤمن مجلن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمن أن يكون لهم الخيره من شبره. لديك اختيار لا اختيار بعد اختيار الله ورسوله. ولذلك احنا في مقدمات الغزوه التي سوف نتحدث عنها ان شاء الله في مساله حقيقة إفك. كيف أن الصحابه تقع ما لم يتقموا نعم لما كنت افعل الصحابه ارى يومك عائشه وضرتها هل يمكن فرصه ولا لا <تعرضوه> وتاع وتاع انت برضه طبعا اللي حصلني اصلي من يوم الجمعه لغايه دلوقتي من الاخوات والذهرات اللي جاتني على حكايه الدرس بتاع الجمعه بتاع اله الاحد الاساب لا الانابوليدات والشعور الاحد الاساب تعديل الزيجات انت تعرفي الحصى يوم ده بقى انتم سامع انا انا هم وخلينا في المقدمه يعني في المقدمه استلقت التعاليات ده يعني فانت في المقدمه ثاني سروريه ان نشوف ام سلمى فرصه هل رأيك عائشة كالتورك المجيب؟ لكن قالت والله لا أقول إلا خيرا يا رسول الله من يدرس وبعدين ان الداج إنها كانت تعجن عجيبها فتنام فتدخل الزاجن فتأكل عجيبها يعني هي صغيرة ما جنة مدوريش الكفتحة ممكن تكون الغلط اللي يقول علينا عمله يبقى للصحابة. لا تنسوا عن ابو بكر الوقت لابوها. لا تنسى عمر. شبان الكحلة. اثنى عن قال عمر. وتمحينا رسول الله. يا رسول الله. من زوجك عادشة? من مين هو الله. قال اتظنوا ان الله قد دل عليك. الله أس... شو نعمل في شو لين ده وزانا؟ ها؟ هل يتجول الرسول الا بوحد من السماء؟ خلاص؟ مين ده اللي سادت الواضط؟ ها؟ طب ربنا قال لك ازاي؟ القاعده خلف الاكد؟ شحنا احنا كنا تقولوا ايه؟ كنت بقول كده يا ابن انا انا ها؟ قد غنبتك في ترد غيبتك ثم يدفع الله عنك النار يوم القيامه ثم من رد غيبه اخيه في الدنيا رزقه الله لمن يرد غيبتك في الدنيا الاول ثم يرد الله عنه النار يوم القيامه لا لها مزيف عنه فيدافع عن عرض رحيم المسلم في عدم وجوده سبحان الله ولذلك نحن اليوم مع الغزوه من اهم التي تزول بها المسلمون فيها جمالاً شديدا وهذه الغزوة تألبت كرة شكرة على يعني لا على غرار الغزوات السابقة ولكن الغزوة بتشكيل جديد. الغزوة ظاهريا أعداء الإسلام فيها فريش الأعداء التقليديين يعني وقبير تغطبها دول عرب وغير عرب عرب لكن الغزو من اولها الى اخرها صناعة يهودية وبتمويل يهودي ويجبس لو ان المفاوض العربي اللي بيبدو عسى ليتفاوض الى الرسول الغزوات او باستنائين الى الرسول حتى يدرسه ليه انا مستعد اتفرع اياما لكي يدرسه تاريخ الغزوات ليه لانه لان المفاوض بالعربي لو درس تاريخ الغزوات ولو ان الوابس الفلسطيني درس تاريخ الغزوات ودرس حقيقة التاريخ اليهود وشرح ماله الآيات التي أشجأت ببنى الفلسط والأحاديث والتاريخ الإسلامي وما صنعه اليهود لا يجلس على مائدة المفاوضات لكن عشان هو بدرجه؟ او درسه بوجهة نظر هنا يعني اسرائيل كانت بالزق بآلاف القناة أي جنوب المسلم. وما زار المسلمون والعرب يؤلنون ولكننا لنا على السلام لن يعني فأنا هذه الامور أنا لا أتخذها يعني في أمور بالسياسة قد تكون أفضل من لكن العقل المحدود أقوله كيف يعني انت بالضبط. بالبط جث بقيم عال أنا ضربها بعقل حديث كيف تقيمك مع برعتك بوم أهلان وعرفين عليك أضل فده يقع لدى الحلال والسلح اتنقع للأوهات معه. ماشي انت زي وانت بتكفوض في حل المشكلة الثلمية جينك بالمراتك انا اقال لمراتك من, من وراك راح وشاله العافش اللي بديته في الشقه الشقة حريحة ابن الانوين عالسلام وانت بعضنا زيبت المشكلة عالسلام عشان فان وشتاك إلا اللي كنت لجنوب عفاك الله و يعني العلمانين بيبتريعوا على الحديث النبوين الشريف جاء برجل مستور عقل قيل هذا مجنون هذا المجنون ده هذا المجنون يا رسول الله فقال لا تقولوا مجنون قولوا أسعى إنما المجنون من تجل عن الله المجنون اللي جات في حياة الله أضحى هو ربنا أن ان يكون أتبلك فتاريخ الغزوات تاريخ خطيف هذه الغزوة التي معنا اليوم لغزوة الأحزاب التي دفتها صورة خطيرة في كتاب الله أي غزوة الخندق. قبل غزوة الخندق معانا سفا معط أو غزوة الأحزاب يعني هي جلعة في القرآن تتمى غزوة الأحزاب وبالتاليها وتسمى غزوة الخندق لأن أكبر حدث فيها هو ايش حفر الخندق كاول تاجره عربيه في التاريخ العربي عصبي ان يحدث هذا الحفر حفر الخندق طبعا هي بنعرف الكتب التاريخ لكن قبل الدخول في غزوه الخندق سبق الاحداث في تسعه مواقف عبارة عن شرايع وغزوات لرسول الله صلى الله عليه وسلم الصرايا ارسلها النبي صلى الله عليه وسلم حملات تأجيبية للمفرزين بالمجينا او المتاخرين في جزيرة العرب تسع غزوات وسرايا ما بين غزوة احد وما بين غزوات, غزوات في تسع غزوات عفري وسرية ما بين غزوة احد لغاية غزوة احد لغاية في الاحتاج التسعة قال انا سريعا وعند واحدة عفلة معادة عحدة فيها رد اللي هي إجناء من النبيه لأنها كانت قبل الأحباب لجرده من النبيه هركنها مع آيات مع الموضوع بتاع آيات ونعود إن شاء الله تنفى نفرد حليفاً مطوراً مائياً إن شاء الله علينا إن شاء الله إن شاء الله اللهم استعاد فريكا أن النبي صلى الله عليه وسلم من يسترح يوماً إلا وهناك عداوة جمعا اليهود لما وجدوا أنه وجدوا أن عمر المسلم يستثم وبدأ جزيرة العرب تدخل في الإسلام قضائنا على تدخل في الإسلام ظهر اليهود سبب ظهرهم كان من أسام الأربعة السبب الأول أنه صارت للمسلمين كوة عسكرية في داخل المدينة والقوة العسكرية الأساسية كانت لليهود لا للأوس ولا للخزرج يعني الأوس والخزرج أكبر قبيلتين في المدينة كان عندهم قوة باردة بس لما اتقدمت تبع اليهود منهم فاليهود كانوا مسيطرين على انفاق العسكر في المدينة فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وصار للمسلمين دولة بدأ المسلمين يحسوا ان القوة صارت في يد المسلمين لا في يد الجبره لماذا صار للمسلمين قوة اقتصاديه لان ظهر في المسلمين عثمان بن عفان ابو بكر الصديق سعد بن ابي وقاص عبد الرحمن بن عوف سعد بن يعان وعاد بن الجبل كل دول كوايس بلغه العصر مليار ديرات لان الدنيا توجع اصحاب ملايين واليهود يتسنن لما لا مسلم عنده وايس عنده ملايين وإحنا لما لاحقنا عندهم رشيين للوقع عليهم ما يدخلص تلات اربع عيون من او من ارض حفيف زي حالتنا؟ خلاص عدنا ليه؟ في وفي عندهم المطاعدة وعندهم ويقدر يستورد ويستورد ويستورد ويستورد ودخلص فالكوة بلا القوة القوة الجمال العرب كانوا يتحانوا انتوا عند الكتاب لدرجة من خدسيهم ذهب رفض منهم تحت قيادة حليب الأخصب اللي وزعينه أيها اللي وابنته السيدة السطرية اللي تجوزها السيدة الحليب ذهب الوضع إلى فريش كان بيستنهاكم عشان إيه المسلمين فأصر مسكة خدوا معلونهم من تحذفت لرب يهود أنا أحد أحد على حق محمد قالوا لا ورب يهود أنتم أحدى من محمد الثديدة أنتم على حق وأنفت الأوسان ليفتح ورأت محمد ليفتح ومعرفين هؤلاء آجى من الذين قالوا فأعملوا فبيعا الزرعة من النفاق بتاعهم، وهم موتعين مكشف راهوا عند الحرم وسيدوا للأطلال وخاربوا يضحكون على الكريس ويقولون ظن الكريس أننا آمننا بآل وديه إنما لنا إله ونحن شعب الله المخصر وأبناء الله وحفاظه هم يلعبوا على على جميع جمال فإن يقولون فإن يقولون أن إيه؟ فحربوا بقى ان كل مرة الجماعة تكتور حرب يحربوا محمد محمد النغوذ يو على المسلمين حرب المسلمين يغلبوه فإحنا نعمل له بقى حركة دير لأن بكل القبائل ضد المسلمين فرقوا رطفان ورطفان دولنات معروفين بالفعل العسكريه الكريم قالوا ممكن تديكوا السمر بتاع الحدائق والنخيص والمحصولات بتاعة هايبر كلها لمدة سنة كاملة يعني نزيله الانتاج الزراعي بتاع هايبر كلها لمدة عام كامل على شرف. هم تشاركوا قريسا في حرب محمد إذا المدى للماني هنا هاي؟ يهودي يبقى رضوة الأحزاب الصناعة المالية فيها في راعي هاي؟ يهوديا والحكة العسكرية حكة هاي؟ والفكر فيها فكرة هاي؟ هلوم <تصفيق> علينا ان ايه وانا مش سنسلسل ان جوه المدينة وانا من محمد معايا بك مجرد منك فيه على المدينة احنا نأخذ العامل اللي بيننا ومحمد سيبقى المسلمين بنا احنا وانتم ننهيهم ونبتال حضرية ونعيش في في ارض الجزيرة كما كنا قبل معتد محمد صناعة ياوليه وواحد احد ما يقول ليه الجماعة بس بكره و عايزين نتكلم بالذات دول اللي عملنا يا جماعه على كده انا انا انا أتفعل أتفعل أه، أه. سبحان شو شو م. م. اللي انا اللي كان صح شوف الاصحاب والقرينه فرق ان اخذ بيت لا الله لا اله الا الله بل في المجتمع لا إيمان يجب أن يكون ذلك لله فبدأ في الفيطرة الروحية أيضا ستتقوص من هذه يعني يعني الفيطرة العبسرية والفيطرة الاقتصادية ويحبه دايما يبقى في إيديه وعمل حزة حضراته في المؤتمرات الاقتصادية ولد الآب كل أبوال الربا اللي في العالم المارضة يعني البنوك اللي في أمره في أولادة في أبلاثلين في آسيا في أولى مطاقة الفيسكولية أين طاقة في العالم أرباحها تسغل في جيوب وفي إثابات سبع طاقر يهودي كل أرباح يعني اللي في البنك الرلم أقرب يقول همين لا إثابات الملايين من اليهود داخل في وأمريكا, وأمريكا وأي منطقة معاك حل حال عملية يا الاقتصاديين اكتصابيين أقولكم هذا الكلام شو بقيم يا هو خلوط العالم كله في الديه وهذا مصاحا لكلام الله عز وجل وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفكرن في الأرض ولا ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولماء شديد فجاءوا خلال السيار وكان وعدا مفعولا ثم رجدنا لكم الكرة عليهم اليهود فأمددناكم بأموال ومليل وجعلناكم أكثر نفيرة النفير للأرئيس وسائل الإعلام كلها العالمية كل وكلات الإعلام التي تتبعها ريتر السوسيسي الجريس وكاله تات وكلت مش عارف أس كل دي وكالات يهودية سبحان الله وجعلناكم أكثر نفيرة المؤمن المؤمن تتحدث الآية عن نوع موعدة إبسادة السبيعى وردنا نهيب على كايدات المؤسلين المؤمنين يستلموا مرة أخرى المسجد الأقصى يقول المسجد كما تقلوه أول مرة ويتسرم على في أخر رجع من الإسراء. الله بس شوفوا هل, إيه؟ هل ثم قل من بعده ما ثم قل من إسراء إلي الأرض لا اتكنوا الايه? الارض ايه? كلها فاذا جاء وعد الاخره مش الاخره يوم القيامة لا وعد الاخره الثالث تانية قال جئنا بكم لثيثة هي كمعناكم في مكان واحد ليستطيع الموحدون القضاء عليكم سرة واحدة جئنا بكم لثيثة وبالحق انزلناك وبالحق ننزلناك كلام ربنا وكرام الله لا يتخلص اه يعني الى الهجرة اليهودة أو هجرة الفلاشا خريج الفلاشة اللي تمت هذا لم احزن منها ليه ان دي تجميع لليهود بمكان واحد حيث لما يقوم الموحدون بالقبع سوف على اربع قوة ضاربة ليهود مكان واحد فلا تكون له قائمة بعد ذلك وبعد كده تقوم السعر نعم لا يلاهي يلا الا الله اه ولذلك تتظل الحرب قائمة بين المسلمين وبين اليهود حتى يختبئ نفس الحديث حتى يختبئ اليهودي خلف الحجر والشجر. تغلقوا الحجر والشجر. ومظلم ان وراء يهودي فتعال فاقتله الا شجر الغرقت نوع من الشجر وليقول انه ارض ان الياني يصحوا ان نقبوا الحجة بتاع الحاجة والحجة اللي واخدينها من لنا واخدونا من سجر الغرفة ومن جرعينها عشان أن يقول ان السجر ده لبا انتخاب طوراه انه على الايه مش هيئيس علينا معنين فهم يعرفون الحق كما يعرفون ابل هم عارفين الحق كبيرا كبيرا يعرفون ابل ابل ابل ابل وده الشيء من الواجب كبيرا يعني يحاربوننا منذ بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ايضا يجب نحن ان نحاربهم على عقيدة لا بد ان تتم العرض على عقيدة وانا يقوم على عقيدة فالفشل هو النتيجة نسأل الله النصر للإسلام والنجد بيه طيب تعالوا واحد رفتكم نشوف لمحات سريعة كده من ما حدث ما بين رضوتي سهد والأخزاب عشان نرى كيف كان او كيف كم عانى الصادق المعطول صلى الله عليه وسلم والصحابة والنابس كم عانى الشيء ان كل الناس سألّها بأسه كل الناس سبحان الله في جهاز عرب كانت ضدونهم كمسدرين وانت بمساعدة التوهير لما تلاقي العلمانين في مصر وفي دول العالم العربي المسلم للأسر اللي هم كان لنعنوا من جمع الباضي اللي هم أجلاب الشيوعية البقية. وتلاقي الصالبية العالمية وتلاقي اليهود في العالم وتجد عداء الجسد في كل مكان بأبناءهم وتخليلهم أخر ضربة لهم اللي لقضاء على الجسدان لكن سوف يظل دين الله مع قياه إلى أن الله الأرض ومن عليها حتى ما يظهر في الشاشة هذا ديسال ضعيف وأهل المتخلصين ومغلوبين على أبناءهم ومشائلهم أنهما متطرفين وأنهما ردواء والأخرة كل ده لا يفت في عرض المسلم الذين الله يبعث إما إيه بلا تبتش في عرضك حافظ بلا معك سماء يجي تجيك ثقة وفقا أن نصر الله قادم وأن نصر الله آتي ويا الله يرخبه كما كان يقول سيدنا خالد ابن الوليد رضي الله عنه متحمد الله لا إله إلا الله طالت أول شيء عشان أدهل لك إن نيجي الكلام ده بالتوضيح في الجياء بن النظير بن الصريبة بن الخلقاء الجماعة التوطن النظير وهم مقردين من المدينة وغير الأموال بتاعتهم واحد منهم إنه واحدنا عبدالفكر وهنتخلم عن الشخصيات الخطيرة دي في جريف اليموت واخد الخزانة بتاعته اللي كان نام عبارة عن جلد الثورة مليء بقطع الذهب إذا ده خيره ايه؟ للطور كبير مليان ايه؟ ده وهو خارج بينزل المسلمين في بقى قال على ذهبه شخص في الذهب هذا وتيهاذا تنرفع الارض ونخذها احنا اللي هنحط الدوله الاخر شوف شوف دهوي برد شوف بنمسك شو شو شو من ايمان الله صلى الله عليه وسلم يقول لك احنا اللي هنخرب دوله يا لغايه يا مؤمن ولكنك تتحول الى ان تتحول الى ان تتحول الى ان تتحول الى ان على سيدنا ان تتحول الى ان تتحول الى ان تتحول الى ان تتحول الى ان تتحول الى ان من هذا فقير ذو عيال كثيرة لا يملك فقيرا ولا نقيرا ولا قصير. إذنك أقول عليه السلام مهل في البحث المقر فإن الراجل وعن الله ان الله يقول تنزحوا ما لكن في السفر كالدببه الحرب لو راحوا ولا كده لكن ايه ليقضي الله امرا شكلها ايه لونها ايه عماها ايه تشتغل ولا تشتغلش مش عارف ايه يا خالد بالحق الخالص هل الآن جئت بالحق؟ والله سيدنا موسى بلو كم سنة بيقوله يا نافو وأول مرة يقول حق الآن جئت بالحق هل سنة هل ها هلوما كانوا كان ما يعني كانش يعني ما كانش هدفة الأرض القصة على وظهر آخر بقول أولادنا السبابة والعقوق والترس واحد راجل الطالق عام فتة عرض فيها عجل الضريار اللي بيطلع من الأرض تلكف يأخذ الفيت وتلكف يجيه لابوه وامه والثلث يطلعه لله تخلف ولا فديه يقول ان مراته انا ليه عجلة صغيرة شكلها كده تفت سايدنا في برية ما تخشل فيها ان لما يكبر ويحتاجها يقول لها بسم الله تعالي فيك موضع رديوه وراه وراح اللي بعد مطرة. فقدر ايه دعمه قالوا الطريق يقولوا ما بيع بيكان اهدتو بيئة اميه يا مصد ايه كان على اللي بيئ تشير فيها اللي اللي وحتى لو سمحت انا شو باه فاكيد زوجي انا حدا كنت ميه يعني قلت له اما زبطت المبراه يلي لو وعدك الاول ولا بعض الموسم حتى الحاضر هذا الله انا شربت كنت بس انا الام صارحه قالت يا بني الله من هذا ما مش بشر من البشر اشترى ابو ذوي والله لا اعرف اترجم لك دخول البشر هل لك والله لا يا بني انتظر ولا تطلب في ثمرها اقل من ملء مسكها ذهبا تتذح وتتفرغ ويتفرج الذهب يكملي ذهب هذا زمنها وبالبقرة الصفراء فاقع ليلوها تسر النظرين اللي هي لا فرد ولا ذكر عام بي مغالب اللي هي لا ينفيك فيها تفيها. اللي كل المواصفات صفراء فوق الزرجة ان الحبر بتاعها اصفر وكأن التمسة تشئوا من يجاه المواصفات في كل لم تتحقق الا في هذه البقرة عشان الامور جيبا ايه؟ مسحان الله من الله يجب في هذا الكون معها تعمل كيفما يشاء اطلالها ده عايز تتفهم ان هو فكره في الموضوع لا ده على الوجه ساعد بني اسرائيل ساعد بني اسرائيل احنا هنتكلم عليهم كلام كتير قوي شهر بقى بس لما نيجي ايه نفردهم بقى للخضار ايه ما نعملش عشان تقدر من فعلا العدو الحقيقي طلعت ان شاء الله عز وجل الله يحمي بلادنا واولاد المسلمين من ساعة ما الثعبان ال ال ال المصاب اللي كتبوه ثعبان لاخر الثقافة الاسرائيلي اللي هنا ما مشتبو في مرحلته السلطات المصرية سعت عن السلطات الحمد لله بالأسبوعين من وراء على الثعبان الإسرائيليين هذا أفضل من الله الله ما جعلها يا أمة العالمين عربية؟ لا لا ما من الله لا تجد أن مش أنا كلام رأينا لا تجد أن لا تدفن شعراة للذين نام اليهود الذين ادركوا وليه وليه ولما <تصفيق> يخبروا ما قال يهودي بمسلم إلا وحدث اليهودي نفسهم في المسلم كانت عرفهم في مصابة في, في, في, في نفسه ايه هو فيه ايه لأنه لا يمكننا نعخيه ركتا بفاعدة ولكن ان تبركت وهو يجيب الولد هناك باك لذيه 17 سنة لا يدر الزوم السن 6 السن 10 إلا العقيدة اليهودية بس بعد ما تجد عقلنا لنفسي إذا بيش بألوهم من دو حسين وحنا وعقيد بتعلم في طرف فعلي ابن مش عارف لي أنا, أنا جد عمرو لا اللي الله. هناك فرق على اول سرية من الثرارة بعد غزمة اهد بشهر واحد. كان السرية تأجيدية لبني افد. بني افد تحت قياده قريحة الافد. وقريحة ده ده احد المتندقين اللي تعالوا ليه? ان هو بعد انتقال تقرر رسول الراسوك الاعلى. كان عندنا أربعة متنبيه وريح الأسد وفجاح ومسايران السنبات والأسود العنسي وقلوها عدتنف مشق وقلوها عدتنف مشق وقلوها عدتنف ونصف من أخيه ونصف من أخيه ونصف وتعرض عدوه وكان يقول لك اتكراري الأساعدة بجلسات سوى واللوم انا بقى موصر وانا نبي جبريدين قال لي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 طبعا خلو بقى. يعني لأنك راح الوضع فهي ترجع هنا فطلع أعلم أعلمت لي وثمع قوناه أنني اقتنعت من موة مسيلام الكزاد خلو بقى مسيلام الكزاد مقتنعت اقتنعت على الزهاج منك راعي وانا وماهي مهروكي فانت الزهاج يا سيد بتاعك إيه؟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 لان بالتاريخ التاريخ ينبئك يعني خالق عن الحضارات وما فيها سبحان الله ولكن قريحة السجده حيظا انضم الى طائفة المتجنة وكان مقاتلا شجاعا أرسل اليه النبي صلى الله عليه وسلم سرية تحت قيادة ابي سلمة رضي الله عنه من 100 مقاتل ولكن قريح الأسد بر من أرض المعركة وكفى الله المجنان فتاة الرحمة كانت على برض اعجام المدينة على بوعة ١٩٢٠ كيلو متر يعني زي من هنا وتقول ايه وارضة عطلوب كده او زي من هنا و ومعد اسكندرية كده ٥٥٠ كيلو أو ٧٩ كيلو سبحان الله والنبيلة تقول لك ايه اجيه كنتر التاريخ ما على رأتي في الوزن من ١٥٠ فارشا النبي صلى الله عليه وسلم لتأجبكوا على الأسد ولكنه كده نحر من أرض معركة وعادة سمساً كيف فصلين لكن معذرة الصحابة كم عانوا في الرجل ذهاباً وقياباً؟ جلوان جلسة حتى نصيرها دروحاً مش في من في ولا كنتشار اللي اتقف في ال لازم نقر خير لي لازم نقر خير قبل ما تبعث لي لا كان الله عندنا اغراض المهم بقى هو بس انا خطا كثير تمام انا لما في الله وانت لم تستأذن ولم تخلن ولم تكسب تستأذن. تستأذن حتى نفتح لن على ذلك ولم تخصبت على ذلك ولم تخصبت على ذلك سبحان الله وليانك الذين يذخرون من الحبيب في نفسك بقى الشراب مدينة اذا بيرونك جارة الايه على رسولك الواحد خوف الله بصح صارف على رسولك قبل كده كنت الحديث الرسول كان تجسسه على رسول الله فرسول يعتبر الواحد خوفه على قبل كذا بصح صارف فكان صاح رسول الله وصاحب على نبيك الحبيب الرسول صلى كان على رسول الله والكثير الثامن تبخيص عليه للكثير فالبنى الحديث كان له مخاطرات عسكرية تقيمه الأخبار من دقاع الحضائي كل القبيعة الغلابية اللي عشان تبير عليه إن بلد الغلابية اللي تتاهل عشان تبير حرب، هل من يوصد حضر يتسجروا في لعب الرجل شعاله فأرسل الثرية تحديث إلى تريد أسف ينبقى واحد السرية بتاعت عبد الله بن ابي رضي الله عنه لواحد مخالد خالد بن سفيان قال انه ما جمع القبيله تحت قائد شجاع عشان يجمع المدينه فالرسول قال له شوف وحدك شريره بن واحد شاف خالد بن سفيان بس يريدون مشكله قال يا رسول الله انا لا اعرفه خذ مني الرسول لم ير خالد بن سفيان حديثة بكية. يعني ان ارمال ارمال ارمال نعم خلال. الرجيم عرضيش كبير. فالعضوان ما يتم تحميله قال. رجم طويل من نعم. وانتلق دائري الابيض. اذا رقيت من هده كما لا اتهت لما تشوه منه زي ما بنصر بالهد لأنه يقال الهنعة ببنه ليس ده كان هذا أحدا إلا رسول الله لذا أي عبد بيت عند أي لا الله من عندك إن شاء الله ينعرفون إلينا بسم الله عليه وسلم ثم تأتي لدينا غضب لذلك رجمتي تفض والأحجاب وكانت تجيعة كبيره توادي في قيمتها تجيعة المسلمين في, في المجال في واحد ودي حادثة جان المعونة حادثة أبو عامر بن مالك وكان ينقف بالمناعة كان ومعبع شجاعا ودعيما في قومه عرض الرسول عليه للسام فلن يسل ولكن قال يا رسول الله أرسل معي وقتا يعلم قرسيا الإسلام وقال الرسول أنا أخشى على من أرسله من رعلا والأسلام أنا خايف أن بدون ناس مش كارسين وأخشى من يسلوه فيه هم في جواري محمد خش أنا رأيت زعيم صعيد وأنا في روس ول في جوار حضرية عرب تحدثنا بس لوقت من سبعين إلى ثلاث وركن الصراط علماء في معالجة هذا ولكن رايحين كرست ثقافي إذا قلنا ذلك العصر لتعليم القضية التي رايحناها تعليم إيه الإسلام لهم هناك وعند تشر معونه جلس الوقت للسبيل سبيل صحابي جميل جنوه في الخباس نامين 25 و 25 و ما وإذا بالقبيلة أرادت أن تبتع عليه عليهم وتقتلهم فرفضت القبيلة ان يعانوهم لأن زعيم الخبيل عامل المنالك ذا وجوار هم زعيم الخبيل هم في الجوار الأبسلوب فالتعامل في قبائل القبائل قدار رعا وزخوان والقرار في سنة القبائل بالجيش من سنة معاوات المسيح والرناح وأعملوا فيهم برطة وبلنا التبعيل الصحابي بدأ يضطلوا الشيء بتاعتهم كانوا قسنوا عن آخر مجدين وثنان فقط قتل ثمان وثنين الصحابي رضراً وهي جمعنا الرسول بعدها وهم يقتلون آخر واحد يقتل قال الله مظل سلامنا لرسولك يا رب العالمين الرسول يطلع للجول الحسن فالرسول قائم مع الصحابة المدينه قال إن السبعين قد اتشربوا عن فرحبه وعليكم السلام يا الله رحمة سيدنا رسولنا من يدريد فالنرم بسلامها إليه عليه صلى الله عليه وسلم والزهرا في الصلاة الخم يقبط ويدوره على رعل والاقيام اللي قطروا فرحبه الزمان المستدير على نزم نقل كثيرا نتعاع على اليهينه ان قتلوا اولاد المسلمين وزنين وفي حيزه وفي يابه وفي اليسر وفي الحب وفي خضره وفي دبيله وفي جثه وفي الميطر وفي الشمار وفي فعلى في كل مره نحن نستنوا من قله الرسوليه شهرا كاملا على رايه والاكواد الى ان استوقفه جبريل على السلام وخلاصه معه كفى يخلي استهدى الفجاه اللي بسرعه بها اللي بسرعه الرسول صلى الله عليه وسلم حتى ان الصحابه يقولوا لم نجد الرسول حزينا قط يفتح الفجي على شهداء غير معونه بعدما الشخص يجب ان يكون احسنت بدنيه الدرس حدث قضيه مشابهه لتلك القوانين وهي حادثة الرجيع فظل الرجيع بالسفر سنة أربعة مجريات راح جت يا رب من جدار سنة ثلاثة مجريات بعد رجل قرد إستحدث متكليل في ايه وقت السنة سنة وعيوكا. وعيوكا. وعيوكا. الرسول سنة فيه الله عليه من النكبات متكليل إحترخت لما ننظر ننظر تنظر لا غير هذه التي حدثت الخبر الحمد لله بوجود سعدون صلى الله عليه من النكبات التي حدثت سنة كلها سنة ثانش هذه سورة الله الرسول ورغم أن حجبنا منه الوداع الوجاعة كله قولوا كفي على سكة الواجهة ليه ألف مئة وثلاثة ألف متصدرون ومغيزون وصدر عدال تكبيرات وقاملات بصحة يعني اذا من ناصر بالآخر يقولك الله الله الى صلى الله عليه وسلم وأعلم الاخلام الأعلم الاسابع فطبا رسول الله أسمعنا جماعة يعلمين الإسلام نحن لم نؤمر بالسنطيد عن كل الناس ومن الناس ولكن من قرر كلمة صدقناه بس يعني الواحد إلى جماعة أنا معك وأنا مزدد طب واحد في ناجم الشجاب ومزدد يكون من اللي رفع على الصفحة للسعادة اللي يديك ده مانا تقوله ايه لكن الجريبة ان التطرف على الإعناس ازاي يا عزي رمنا المصيبة ان يجي الشيخ يقوله كل معنا جبعة اللي كل كل جمعه مجلس معانا من معانا عزيز معانا و انا بحسن. لكي يجمع شوية ونجدوا حاجين بعد الهداء والمطار تكون مطار النسوال لا ونجد واحد يطبقوا الحدوث طيب ما يجب أن يعني هذا الممكوز المقفوز لكي شديد هل لك هذا يعني سبحان الله في نجيس أي هذا ما في يعني واحد فيه ثانية سبحانه ما. على كل من له صدر السبيل ذات على سلام الإسلام وعلى المسلمين وعلى الغالي النحاء تغلق وعليه بس جنبين تنبذ عنه تمروت من المالي لبس جنبين مكفر ها تحادث عن زيان والمسلمين تنبذونها ها وعظاظه ومضار باطن الطريق وفي الناس العقل مش مطار انت خلانها بلد مطار لكن انت اللي قاعد في الجامع يعني سوق صار ما قال مثيل امان ترى اللي على باله صنعها الاغلى درس الرسول معه من صحابته فجأة عن منطقه الوجيع و منطقه في و حاره مرسل لنا ابي مرسل الغنوي وسيدنا خطاه بن عدي رضي الله عنه وسيدنا عبد الله بن طارق اردنا ان نتحلمكم بالخفوش ونشرحكم على حاجه وانا ارجعكم ونلاقيك لمحمد كنت بلايين يا سيدنا عبد الله بن طارق تحت منشر ورفض العش ففت نفسه من الخيط وكان مقاتلا شجاعا فعل فيه نفيد قتل فنقتل، وهم كانوا إيه شبه مية، يعترض إيه يجمع، شبه خير ماذا ده؟ سبحان، عارف كله يعترض إيه؟ بارزاع اليوسفي، يفسد، شرعية ثورية تقتل البشريين والخلية في كل مكان، شرعية ثورية، سبحان الله، شرعية ثورية أي أي شرعية الله، تفتح على البناء واللي ولكن السلام عما يصنع من خلق وتقود بالجواب والذات ما يفعله أهل ومن يجي جميعا كأولمات ويتعلمون ان أن نقاطع جميعا كلنا براية كل دمتك لجمعاتا تساعد المخار أو أي أعظمة من أهلات المثلات شوف بلطانيا فرنسا حمينات ميطانيا فميوكا ومسيا يشد الدول من الدول التي تعيد الخلق على إخدام والمثلات ماذا منتج لهذا النظام الخد بمجردك المسلمين ماذا ستح عشان سمور صناعته وعلى أصحاق الزلالين العرب أن يضحبوا أرسلتهم من ذلك هذه الدول حتى تهتموا اقتصابيات الإنسان لكي يعيدوا ذكاباتهم مع المسلمين مرة أخرى فهذا إن أردنا المعصر في سبيل مصر الجسد على القتل مع مستقيل فالنظام سمجينا مع العرب العالم خذب أمركد ابن الغنوي. عليه ويخطر ابن علي. وعزعوهم فقرين الحشب. ابن كرسل المسريد عزوز ربنا يبنى كل محمد الثالث قالوا بايا يا باعي الشريط. رأى المسفليات جفتر سعيد من الأولاج اللي سكر كناه في مغرفة أفض وقاله سيدنا مرتب وتايدنا على طريق من أهل. وانا للأرجعين بعد ما تم انتربها في جد رأيكم فكان اللي يدعون الإيجاز فقامنا أولئي العشرات بتصويت اجتهاب والرماة والجراب إلى الصحابيات الجميلين هم هنقفت بالتعليل فرص أخوة ايه طابس هل أصلنا مكتين ولكن اول واحد سمى الركعتين قبل الزرح. او رفت سر رجال قبل الزرح. او رفت السريح. السجود. ومعد أن سلم قال لولا انكم تقولون اني خائف من النوت لما رفعت وشهد من النبي والله عزيز. فأبو سجد حتى يختبروا ان تكون معاة في اهلك وولدك ومالك ومحمد المسارك قال يا الله يقطع للجسد فرقا فرقا ولنشاك الرسيل من فرقا هذا هذا هو الحب الحقيقي طيب فعلا نستيجي بعد هذه الحادثة بشعر يحتي من غضب التعاقب المضيء وحادث الحياه ودمش روح الناس الجوان الحادث الخامس غضب الرقاع الرقاق وجل الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم وشبيه جاث الرقاق لان الارض اللي كانت عليها المعركة كانت ملونه الارض اسند الصخر بتاعه احمر واسود واصفر وأخضر يعني لما السكوير يعني ام وسيد يبيه وعمر ربي ورسول يعني فا ثم في ذات الرقاة لأن الأرض لم تكن لونة واحدة سُمّه في ذات الرقاع قادها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لأفسه وبارت العدو هناك وقرّ العدو دون رقاة المسلمين وعقدت المسلمين, المسلمين رمائب كثيرا في هذه الغزوية بدونها ولكن أفراد بدأت الخوف بتاع القبائل العربية المحيطة بالمدينة بدأت تعمل المسلمين بيكاة. لأنه بعد قد يتوحج بجد كل مصنع في, في المسلمين فبعد هذين الاشتراع والغزوات بدأ المسلمين يحملوا ايه؟ يعني كل مواردة وهذه العنون لا يطمحينه للينا مختبير ويطميه للينا الحديد الله ربما طيعة قياسنا في أرض طيب فاضل من جميع من جتعة قصير عشان نتكلم عن حديثا قصيرا يجب ان تشيء اولا رجل تدر الاخرة كان في رجل صدر ايه؟ في الاولى في الناحيات رجل كبيرة الأيه لأن في رجل تدر ايه؟ ايه اتاخرة لان اهل تفيان في الاولى اتصاد ما تجد هل قال ايه تنتراني سوف ننقاكم من العام القابل عند ذات فالرسول صلى الله عليه وسلم عشان محدث يقول كذبا فجعل الجيش بالحجم و 500 و 500 و 500 وخبر. 500 جعل العرب يقول منه الخبر هلأ؟ أصلاً العربي قوله ابو سفين والمسلقين بأيه يعني من المناش صراح الجيش للجيش وتحرك و ثلاثه أغلتاك الثالث صراحي وبعد الحرب الحظ رجل يا بني ساحة النروض يحب المثلين الجنزين العقلين ولكن بالحركة أن يتحرك النبي صلى الله عليه وسلم من يلي المكتبين كيديه فارج المجينة وعقل عند ذلك المجينة والجنزة بدأت العرب تهاد الرسول وتهاد المثلين وتهاد جنزة أي وعقلين لكن بعد ذلك نرجع دربة الجنزة دربة الجنزة التي كانت بين المجينة والمجينة قريبا اذن مقر بمثير خمس يعني يعني قبل الرطين سمى الامرسل ماشي في المتجينة تنزل بكين واردهين كين من القاهرة هذه من السمدرية الى اطلاع مش مجا ثاني ومجا ثاني سمى حتى اللي احسوا ان لو نقوم بارية جديدة نقوم بسيطة بلدتها لقد اول انذار للنظار في في لأقل بعدها رجلة ذنب السمطة وانتفر فيها النبي صلى الله عليه وسلم عند خارج جعبقا وفيها حدثت الحادثه الخطيره ومعنى امعجاب رئيس الثالث حديث جديد وفي ذلك الله ان اترخيين وان انا نحكيه وان اقول ماذا ده ماذا ايه في الجسطة لان الرسول من كلها هو فنقرع يام الله بين النسائل شميل ما يا فاقترع من النطيب ان تكون معه عاشيش يا رب الله الاخوان للعلماء يرى ولكن, ولكن يعني معه لأ ان ايه لا الاهتراع مجاز على ولكن يعني ايه معه ام مبين عاكسة. لان اعرض تقول تكون ايه ام ومساعة المعركة وترك النبي صلى الله عليه وسلم سبوان ابن بعطل السامة رب الله وعندها على صحابته كان في جاكس حاخر الجيوش كان حد سبب عمر وديرانا اوه هذا الحقيق جاك الجميع الجيوش طرق حاجة النميجة يكون هناك تعافلات مستقرات الجيوش الحديثة هي اه الوأخير ف... كان احنا او الهندسه ان هي قالت ان اربعه من تقرير المحاسبه في في التقرير النقاط بتاع في المجلس دي لم تنزل فكانت بتثير اسئله تدخل الى هناك وتخلي اخرج من السوق من اربعه تقرير الهوده دي على هيك رقم كانت هناك على شكرة خفيفة النحي نحيطا كانوا الصحابة اللي كانوا النوجة ما ادركوش اللي هو ايه مجبنوا اللي حصل لكانت و اتنقض عن حاجة انترطة يخدرها فاعد ثلاث ثلاث ثلاث اللي كانت كان. تخذ الى مكان الجيخ تجيب تحرك خاضت في, في, في شكيرة الصحراء واحدا حاجت إلى المكان اللي كانت فيه ونعمت فولها النوم فقال ابو عفر ما يرضى عليه دعوه يظنر فراجد سوابا حاجة إلى المعين من قد منعائك فتراجع خطوات وأناح راكلة فراخدة اخر لا يدلعي ومنعائك فراخدة ثم أخر فتراجع فتراجع نبوحق بالجيش ودخل المدينه بعد تروق الحمد قبل الخد المرمن عبدالله اللي وضيح بالسلول الجارجة نبيكم تركي مع رجل الحجنفين وقلت أنه نال منها ولا منه هو السلام من السلام من عليه القرار الضغير فتا كان لا تقارب الله لا يحذب لأن القارب ما على النراية انه يحذب على ليس على ما ضغر لك الخبر بن عبيد جعيم بن عزقين حسان بن عزق يمع واحدة من الشخميات الاسد الشريك الثلاثة بدأ يشير الخطوص وما فعند السائعات يجد حمور ثلاثة ومعين عند أمور. الامر الاول ان كان سريعا يشير او المسلمة ان نكذب لأنه يتكذبنا ده الناس التكريم كلنا خدنا من التطبيق وان العمر دخلنا فلا على ما نخرب وبالتالي فدول اذا كان على تكسر مثبت او خت المثبت هو طب التكريم ده يعني بالانسان بيقول نفس مكسبه فانخدع قرار جيوني. أفضل ما أفضل ما أفضل ما أفضل ما أفضل ما أفضل ما أفضل ما كانت تفايلة شاكية في ليس يديها لحاجة يرجمها لأسير فالتوب كان روح في, في كاملا <صحرتك داخل في إزارة> <صحوبية> ذكر يعاني ما يعاني الذي سلم عن عنه فما ذلك بقلب رسول ما ذلك بإذن المال يالي بالسيل عائسة واللمار عنه ما ذلك ما ذلك من تشتريد السلم والساعة طريق من تجل والرسول بالترجة والرسول بالترجة كان يحفر على البقر ونفخلش السلام عليك يا ربقر وعليك السلام يا رسول الله يقول لا كيف حالك يكون للترجة من الثقر سيحرمه كيف حالك كيف كانت حالي فيه كتب التكتل على حالة حتى الزياد ان رضي الله عنها لم يصل لها الخضر صحيح ايها بعد السرعة واتريده تحصلت رحاضرة اوه مصح بعد الثلاثة للأساء الخضر رساءة الخاضلة تليس الوقت تحدث جيد عاكسة بالليل وكان لسه ايضا الصحابة مهنوش فرضا. فكانوا يبطعوا في الليل انتفاع يقدموا حاجة خير جديد. فعافرا في بحلف ويا ماشى. فتمنتها اي وقالت ساعة مفتح. قالت يا ام مفتح. هتنكرين سوءا برجل حضر مجرم مع رسول بحال الهدف ونصح الهدف جئت جيدة يعني كالخاربة الفرق صليب اللي راعث ملة اللي قلتين ما عرفت الواقش لا عرف الا العضل يقول ما يقفت له راعات ويستعر كلمة للأول ناس عمر راح الناس موقنون اعلموا ذا ما اعرفينك بالليل اشترابوا يا اخاها الابطاني اجيبوا بس ما, ما فهي تبقى. فهي تبقى اللي في الخوص اتبعي عني هذا يا اخيرك الله انه بقمده قال أهلا قلت لا وعافاك الله إذن، شوف تلك السيدة لأن لا يا عافاك الله في عديد عميات عبر العادوين أولو هو عافاك الله جلالك الله شوف نتفار على صلى الله عليه وسلم أنا ضريق ان ربما المتريوات انت يعرف يليها اووو! الكلام على ذلك وعلى رقمان المنشد بتأكل أخير عاصة الخبر في محافظة نديدة ومحافظة من المشاق أنت بألي به büyük الخبر في كم عادوا definition وضغة ماذا، أن المحافظة من الأسكال وأبو حاطبت أسوان عفل وأشكت أشك أن أبو حاطبت طمع للجمعات اللي هي قال فالله من أنت وصلت لن أسئوليك ونحن للمغضان الشيخة إذا وانت حديث الكيات عم. عم. انت من الوراث لحشير عدده الحمد ربما يغسيرون ومن من أن تقول لذلك انت أنني انت ده أنت في ذلك معطولة لأنك خير الخارج لنبدو وانت تختبر ايش لي راك في الحاجه على كرسي لبنتك انت و تحكم للنك حط الطلبيه طريقه كلمتك البنت لا خلاص ان في البيت في الجامعه كانت نحكي لا انا عاوز خيار دي وجبه الحالات دي كلها من قاعده واحده لكن هي هتبقى في كل ربا وناح ومرقم ناس مش بتعرف تخيط كده غير ماما فمن اركيز تمام على عاونه ده ده من السمبرك خير ان كان جيدا ان تستمع هذه الحكايه يا خبرني ولكن حدث معه الى الجياد من ذلك نكته صياد ثلاثه تسقي بكاء مررا حتى هلقى ببطن اذ يبيان ان عائشه سوف تكن في بكاء عن كل مجد رسول الله المنطق. قلنا ما لكم اقوى من ليردون لي في ذواتي. اتعلم. ونحن عندي والسيد عائشة اكوني لهمانه ان الرسول يشوف نظير. الوصدر كمرا. إذا لم يكنيش أن جاء الصحاب يا رأيك الظلاث، رأيك الظلاث، رأيك الظلاث لن يسمع إلا خيرا جديد فعندما أقول لك تلك ببقر يا نمي يوجد يا عيش اشتقني الله يعني إستخدموا تشوفوا الحظة الأولى للعقلون تؤكدوا عن مادراتك روح طريحها نفسنا من خلاق وحناتك ما لم يرز ولم يرز إيه تسميتك الله؟ ده نحسا حاجة لأنه لم يرز تحليك إيه تحليك محارب الكريس لأنك لتسنع طيان يا رادي الآن تجريت يعني رسول الله إن مجدين عاقلة إن قلت لكم لا لكن... تروني أنا قلت لكم لا تروني ونحطرها قلت الحقيقة كذب لا أقول لكم إلا ما قال العقوب الجبيل فخمر الجبيل فهي الوصف الرسول صلى الله عليه وسلم عرق اول مره أول وحده في بلائي على صدر مكاني ضمن الذين جائوا بالاسد لما توصل اللي خروف الله ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه على ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه واشفقت كلهم لا تخسدوا لشر منكم بل مواقع منكم بكل شيء من من للتفر لما انتعوا لله تترقوا ماذا عناب الى عجب من السماء لتدخل السماء عليكم قالت الله لا إلا الله من الذي نتعبه هذا العقيدة ما هي ذلك العقيدة سنرحل من الله والسنسك الذي نرمش يؤديك من السماء هذه ونفقنا ما هذا الغرب بالإخجاج إلا أن ننقل بإخجاجه في, في رأينا بإخجاجه عند الخندق الإسرين القادم إن شاء الله شكرا الله رجل أباركت لكم أسترام عليكم الله وبركاته